بوك تو ستة وعشرون ستة وعشرون في الطبيعة في الطبيعة لاتود أوتت هورنيوت أترى ذلك البرج؟ أترى ذلك البرج؟ لا تود، أوتو أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ لا تود، أوتو أترى تلك القرية؟ أترى تلك لا تود، أترى ذلك النهر؟ a tare velikan nahar, Látod ott a hidat. A tara velik el zsiszr? A tare velik zsiszr? Látod ott a tavat. A tara tilkelbuhaira. A tare a tilkelbuhaira. A madár ott tetszik nekem. يعجبني ذلك العصفور. يعجبني ذلك العصفور. أفو أت تثقني؟ تعجبني تلك الشجرة. تعجبني تلك الشجرة. أكو أت تثقني؟ تعجبني هذه الصخرة. تعجبني هذه الصخرة. A park ot tetsik neken. Yuajibuni zalik al muntaza. Yuajibuni zalik al muntaza. Okert ot tetsik neken. Tuajibuni Heavy Zahara Tozsi Ezt csinosnak, vagy helyesnek, vagy aranyosnak találom. Anna ára neva zsemilan. Anna ára enne have zsemilen. Ezt érdekesnek találom. Anna ára enna heve muntian Anna Ara hogy ez szórakoztató. ezt gyönyörűnek hogy ez szórakoztató. Én értem, hogy ez szórakoztató. Én értem, hogy ez szórakoztató. Én értem, hogy ez szórakoztató. Én értem, Est borzalmasnak találom. Anna-eziru, anna-heve, mumillan. Anna-ezid, anna-heve, mumillan. Est borzalmasnak találom. anna ara, anna-heve, földian. anna ara, anna-heve, földian.